وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألف نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ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 أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سرط مما تعدون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 جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِن نَّائِمِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لاكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا أمل أن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلج وذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا الجدا خرّسوا الجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَنْ تَأْتِيَ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ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 ان رَبك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون من القرون يمشون فيما ساكنهم